وَإِذَا خَذَلَهُم مِّن فَاقِ الْلَّذِينَ آمَنُوا تَوَلَّوْا ۚ وَإِذَا حُشِرَ لَهُ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ۖ إِنَّ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ